فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نطيبهم غير منقوس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 114. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون 115. وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليب 116. الحسنات يذهبنا السيئات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 وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَسْرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ